أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما يقوم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آتارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرسا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا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 من يهدي الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اصطلعت عليهم, لو عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعدا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 وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق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 uh, -huh.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 هم يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سودس والاستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنات مرتفقة. واضرب لهم نتل الرجلين جعلنا جَنَّتَيْنِ جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكنها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له زمر فقال لصاحبه وهو يحاورا أنا أكثر منك مالا وَعَذُنَ فَرَأَى وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أظن أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُ السَّاعَةُ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدْتُ إلَى رَبِّي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُقْلَبًا طَالِبَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ تُرَابٍ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 كله بئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير توابا وخير عقبا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 دعن لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما أعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أَمْرِ ربه أفتستخدونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنقثهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَنَسِيَ مَا تَقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قَنُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم وَإِن تَدْعُوهُمْ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 حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخد سبيله في البحر سرابا فلما جاوزا طالي فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إِلَّا الشيطان أن أَذْكُرَهُ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نَبْغِ فارتدا على آتارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعنا أهلها فابوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتقلت عليه اجرا قالها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 وضاءهم ملكت لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يثيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما كنزهما رحمة من ربك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 إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعيا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه